أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقدون عليه في النار ابتغاما تاعن زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فام الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفعنا فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الأمثال